قدَد نَرى تَقلّ بَ وجههكَ في السماءِ فَلنُوّك قِبلًَ تَضَّهاَا فَولّ وَجههك شَطنَ المسجدحرامِ وَحيثُ مكُ تُم فَوّ أودُ غَكُم